السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذي اصطفى. ثم اما بعد. اللهم كنت في زيارة قريبة للطاهرة. يعني ولما نزلت بلد القره نزلت احد المناطق اللي بيقولوا عليها ستايل يعني منطقه كده راقيه فلما نزلت المنطقه انا اتهيا لي ان ديت منطقه سياح او منطقه اجانب من المناظر اللي انا شفتها فيها فبهرت بشباب المحروسه لما صاحبي اللي معايا اخبرني ان كل دول مصريين امال لو مصريين عاملين في نفسهم كده ليه قال لي لا ده دي المنطقه دي ايه منطقه راقيه شويه منطقه ستايل شويه طيب يا ربنا يزيد مصر عمار كمان وكمان فالمقصد يا جماعة ان الواحد كل ما يرجع من القاهرة يرجع وقلبه بيتعصر من القلم على شباب الاسلام. يعني الوقت دي شباب يعني احنا مش عايزين طبعا نبدأ من اولها كده غم لان المناسبة السعيدة بتاعة النهاردة السعيدة جدا. اللي شباب مصر كلهم وشباب العالم الاسلامي كلهم يحتفل بها. مناسبة بداية كاس العالم. اللي الشباب المصري اثبت ان هم مش لو شفروا على لو شفروا على الامر. هيطلعوا الامر يتفرجوا عليه. والشباب كله بستني طبعا يعرف. يا طرى مين اللي هيكسب في كاس العالم? يا طرى اللي هيكسب انجلترا اللي حطت كدفها بكد العراق ولا انه هيكسب بلد زي فرنسا اللي وقفت جنب الدنمارك في نشر الصور الموسيقى الرسول الله صلى الله عليه وسلم مأساة والله يا جماعة احنا وصلنا لفين وصلنا لأي درجة وصلنا للدرجة اللي امرأة فتاة بنت اتجوزت اربعة عرف وبعد كده حملت فجاء تقرض مشكلتها انا حامل الوقتي وعايز اعرف انا حامل من مين من الاربعة وصلنا للدرجة اللي واحد ووحدة ولا عزو بالله يزنه وبعد كده الخناع اللي بينهم بكل بجاحة يطلعوا قدام الفضائيات كلها. والتلفزيون والجرايض. هي تقول هو اتجوزنا عرفي. وهو يقول لا لا ازدد فيها ولا عزو بالله. انا ازدد ولا عزو بالله. شاب يطلع مسلم في دولة اسلامية ويقول الكلمة ايه? بكل مجاحة. ويطلع بها يقول لا انا بنتي ما اتربيها كويس جدا. انا بنتي لا يمكن تحمل الا من جواز عرفي. يطلع الاخ الثاني ابوه يقول وانا ابني انا مربيه كويس قوي انا ابني ما يتجوزش عفص من ورايا انا ابني انا متاكد ان ابني فين ابني ما يتجوزش ولا حاجه ولا بالله وكثير من الناس بمنتهى الذياطه واقفين احديدي تابعوا الاخبار ويشتروا الجرايد عشان يعرفوا ما عملوا ايه مع بعض الواحد لما يشوف الاحوال اللي احنا وصلنا لها ويشوف الناس اللي قاعده تتقلق في معصيه الله للنهار وهي فرحانه يذكر قول الله سبحانه وتعالى قتل الانسان. ما اكفره. قتل الانسان. مين اللي بيقول كده? الله الله اللي خلقه. الله اللي ارحم به من ام وابوه. الله اللي رحمته اللي رحمة امك بك مجز زرة من جزء من مية جزء من رحمة الله سبحانه وتعالى بك. مين اللي بيقول كده? اللي لما الملائكة في الاثر قالت له يا رب لما كل هذا الحلم عليهم. يا رب امور الجبال تنقد عليهم. يا رب امور البحر يغرقهم. قال لو خلقتموهم لرحمتموهم. الله اللي عليه اني عده كل الرحمة دي بابن ادم هو اللي بيقول قتل الانسان. قتل الانسان. ده حكم القتل اللي لما بيصر من بشر على بشر. بيبقى البشر ده عمل جريمة بشعة. طب لما يصر من الله على البشر. يبقى معناه ان هو عمل جريمة شكلها ايه? ابشع جريمة في حق المولى سبحانه وتعالى. الاعراض عن الله. والجحور نعمة الله سبحانه وتعالى ما اكفر يا بعد كل السدر ده وكل النعم دي وكل الرحمة دي وكل المغفرة دي وكل الصبر ده بعد كل ده ما يقبلش كل ده من مولاه الا بالجحود والنكران والاعراض والعياذ بالله ما اكفر شوف رفضنا بيقول على ابن ادم وما وجدنا لأكثرهم من عهد. ايتقطع القلب يا ياما يا ما يا معاهق ربنا وقالوا له لك يا رب يا معاهق ربنا وقالوا متقدرين على اللي عملناها يا رب يا معاهق ربنا وقالوا ما عدناش هنبعد عنك تاني يا رب وتلاقي الشاب راجع يقول يا رب جبت لك يا رب رجعنا لك يا رب نضبان على اللي عملته يا رب ما نشافش ولا بابك تاني يا رب شاطر 2 دلاتة وتفجأ ان الشاب ساب السكة كلها من اولى الاخرة. وما وجدنا لاكثرهم من عقب. ما اكفر ربنا ضمن لي وضمن لك سكة الدنيا. ما من دابة في الارض الا على الله رزقها. ولكن طلب مني ومنك سكة الدين. وان ليس للانسان الا ما سعى. وتلاقي الانسان ساب الاخرة اللي ربنا طلبها منه عشان الدنيا اللي ربنا ضمنها له. قتل الانسان. ما من اي شيء خلقه انت اصلك ايه هو انت كنت ايه ده انت اصلك حيوان منوي ده انت اصلك ما اللي خلقه هو اللي قال عليه مهين عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في اية يفكرك ان انت اصلك نطفة. وفي اية يفكرك أن انت اصلك طوار وفي اية يفكرك أنك انت اصلك علقة التراب ايه التراب ده التراب ده اكتر حاجة موجودة في الجوناة ملياش اي ايمه لما حاجة ترخص اول مبقاش لها اي ايمه ولا اي لازمة يقولك ده رخص رخص التراب شوف انت من غير ربنا كنت رخيص هذي ايه? ولما ترقيت من مرحلة التراب انتقلت لمرحلة النطفة ايه النطفة دي? لما يجيبوا جردل مية يكبوا المية اللي فيه يتبقى نقطة مية في اخر الجردل يسموها نطفة. ولما ترقيت بعد النطفة بقيت علقة. ايه العلقة دي? دودة عايشة على مص الدم. زي ما كان كل واحد مننا في, المرحل في المرحلة دي بالظبط كازا مني قد الدودة بالظبط متعلق في الدر رحم الام قاعد يمص من دم الام. منذر بيوحد كمة الفقر والافتقار. ايه اللي خلاك بعد ما غارق خرج تحسين انه جنيف. ايه اللي خلاك بعد ما خرج تحسين انك انت قوي زي ما وحد كده يتكبر يتكبر يتكبر يتكبر يوم وحد يقول له لأ تعالى بقى تعالى ان بعرفك أصلك. ده انت فلان ابن فلان اللي كانت بيشحك. ابن فلان اللي كان بيلف على الناس زي ده وده م اللي هو ابن فلان اللي كان اسل الناس اللي هو ابن فلان اللي كان مش لاقي هيكل هو بالسالة ده اللي انا عملوا معي ومعاك انتو بتكبرين على ايه ده انت فلان ابن علقة ابن نطفة ابن تراب سلسلة النسب المشرفة ربنا بيذكرها لنا مرارا وتكرارا في القرآن عشان نعرف احنا كنا ايه ما اكفره من اي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره شوف كلمة فقدره دي بقى وحط الشاشة قدام عينيك واقسم الشاشة نصين وحط على النص اليمين شوية ماني وشوية تراب وحط على النص الشمال كبت وكلة ومخ وعقل ومشاعر وحب وكر وعواطف واحسيس. حط على الناحية الشمال امال وكمحات. حط على الناحية الشمال املك وعقارات وعربيات. حط على الناحية الشمال شكشياكة ووسامة وكمال. وشوف ربنا رفعت من اهل ايه? فقدره. ثم السبيلة يا السرى. ربنا لسه بيفكرني وبيفكرك بالاصل بتاعنا ايه? افتكر انت خربت من افتكر انت جيت الدنيا دي من الواحد عمل زي اللي طلع الدنيا نيه من بلاعة. بعد كده بصل نفسه كده فام نفض هدومه وام غسل الهدوم بتاعته مستحمي لا نفسه بقى نظم هل ده نباشا اسمع كلمة الحسن البصري كيف تتكبر عليها وانت تنتنك عرقا وتقتلك شرقة وتؤذيك بطقة اسمع كلمة الحسن البصري كيف تتكبر عليها وانت اولك نطفة مذرة واخرك جيفة قضرة وانت بين هذا وذاك تحمل البولة والعذرة كيف تتكبر عليها وانت اولك تراب واخرك تراب اكثرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا اشركه بربي شيئة ثم السبيلة يسرة ثم اماته في اكبره ربنا بيفكرني وبيفقرك بقدرة الله المطلقة علي وعليك ثم اماته معاد حياتك ومجيئك الدنيا دي في لحظة الله هو اللي قدرها ومعاد موتك في لحظة الله هو اللي قدرها ودفنك تحت التراب قدر ربنا حكم عليك لا يمكن انك انت تتنصر منه لو ادت لأهلك مليون جنيه عشان ما يدفنكش هم اللي بيديهم وهم بيبكوا عليك هيدفنوك في الارض ليه اصل رحتك تقلب البرد كلها لهم دفنت تحت الارض ثم اذا شاء انشر وقت ما ربنا يشاء لا نفس تقوم ممكن واحد مات بعد في المكان بتاعه اتدفن وتحلل في المكان بتاعه اما الله يقول كن واق تي ما شاء الله يقوم يكون يقوم ممكن واحد غرق في بحر مليون سمكه كل سمكه كانت منه حته كل سمكه واحد اصطادها كالكلها بعد كده لما الله يقول كن ده يقوم في الوقت اللي ربنا يشاءه. ممكن واحد مات في كان حيوان الحيوان بعد سنين مات لما مات الدود كاله ولما تعفن الدود كاله بعد كده الدود مات بعد كده الله لما يأمر ويقول كن المخلوق ده هو يقوم في الوقت اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني انت تحت سلطة الله يعني انت تحت امر الله يعني انت من اول حياتك لغاية موتك تحت حيمانة الملك القضير سبحانه وتعالى ثم اماته فاقبرة ثم اذا شاء انشاء كلا كلا انت فاكرها ايه فوق كلا ربنا بيقول لي وبيقول لك فوق فوق اللي هيتخال يا جماعة ان الطريق اللي احنا ماشيين فيه ده مفيش لحظة هنتكافية ونتسأل على كل زنب عملناه وعلى كل تأصير السرناه يبقى ما هوش فاهم ما هوش فاهم مش اللي احنا ماشيين فيها زي واحد كده اي طريق من الطرق بيبقى عليه حملات تفتيش فبقى تخيل لوحد حرامي او واحد هربان من الحملات وهو ماشي وقع في حملة هيقبضوا عليه يبقى احساس الفه ايه اه انت هتتعرض لخمس حملات تفتيش اي حملة لازم تعدل خمس ما ينفعش يتقمض عليك في اولا واحدة. لو اتقمض عليك في واحدة بس. الله بك ساعتها عليه. خمس حملات تفتيش. اول حملة تفتيش في القبر. هيتفتش على ايه? على عقدتك. من ربك? من نبيك? من قضوتك? من اللي انت كنت ماشي وراه? من اللي انت كنت متابعه? من اللي كان يرسم لخطة حياتك? يبقى تفتيش على عقدتك. تاني حملة تفتيش على الميزان. تفتيش على صحفتك. السي والحسنات اللي فيها. سيئة سيئة وحسنة حسنة. تالت حمل التفتيش الحملة لما تدخل تعرض على الله سبحانه وتعالى. تفتيش على قلبك. على كل نكتة سوداء نكتت في قلبك من كل معصية او شهوة. تفتيش على امراض قلبك وشهواته وشبهاته. واي حاجة جوه قلبك. رابع حمل التفتيش على الصراط. تفتيش على وجهتك. الصراط ده طريق مؤدل الكنة. بيقابل بصبت في الدنيا انت جيتك للجنة ولا لا? وكنت منطلق للجنة بسرعة شكلها ايه? تفتيش على استقامتك وعلى وجهتك في الدنيا كانت ايه? وعلى سرعتك في الطريق الى الله كانت ايه? خالص محط التفتيش محطة الانطرة حمل التفتيش على حقوق الناس عليك تخيل اللي لوحق عليك في يوم زي ده يسيبك والله تبقى سيزاك لو تصورت جده تبقى سيزاك لو تصورت ان واحد لو عندك مثقال زرة من حق يسيبك في الموقف بتاع يوم الايمان اوه خمس محطة خمس حملات تفتيش? لازم تعد من الخمسة. ما ينفعش يتحضط عليك في ولا حملة من خمس حملات. كلا خضب من الملك سبحانه وتعالى. يا ترى ايه اللي اغضب الملك? زنوبنا? ولا معصينا? ولا غفلتنا? ولا مكبرتنا? ولا انكرنا ان احنا عزاء اصلا? كلا لما الملك يغضب يعني ايه الملك يغضب? يعني ان يبيده كل ذرة في حياتك وفي امورك يغضب. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه? قل من يرسقكم من السماء والأرض? من الي بدو رزقك? ان من يملك السمع والأبصار? من اللي بيدو سمعك وبصرك يقدر يا يعميك يا يهديك ان من يملك السمع والأبصار? امن أم يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي? اللي الي فيدو روحك. ومن يدبر الامر. اللي يبدو كل امر من امور حياتك. فسيقولون الله قل. افلا تتقون. طب ما تش خايفين منه بقى. ما انتش خايف منه يبنى عرسك. ما انتش خايف منه ياخد سمعك وبصرك. ما انتش خايف منه مضروحك. ما انتش خايف منه يعصر امورك. افلا تتقون. عشان كده مفيش نعمة الله سبحانه وتعالى الده للانسان في الدنيا لو كتب عليهم من اهل النار ايه هياخدها منه? ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا. وبوكمن وصم مقواهم جهنم. طب ليه يا رب اصل الفصر نعمة ما عادش يستاهلها تتاخد منه. والنطق نعمة ما عادش يستاهلها تتاخد منه. والسامع نعمة ما عادش يستاهلها تتاخد منه. كلا لما يقضينا امره. التقصير ربنا بيفكرك انت مقصر في حق الله سبحانه وتعالى. خدت عينيك. كان بصة بعينك بصتها الحرام وكان بصة بصتها في كتاب الله. خدت ودانك. كيف كام كلمه سمعتها لودنك حرام وكم صوره من سور القران سمعتها لودنك خدت لسانك كام كلمه نطقتها من سنك حرام وكم مرة اتكلمت من سنك عن الله الملك مولاك اللي خلقك سبحانه وتعالى كام مرة? كان استغلت نعمه عمرك في ايه نعمه مالك في ايه نعمه صحتك في ايه كلا لما يقضي ما امر كام امر من اوامر الله انتقصره في حياتك كم سنه الله سبحانه على نهاك عنه. عملته وكمان ما تبتش منه. كم امر من اوامر الله امرت بيه? وبسبب تقصيرك? انت ما تعرفش اصلا انه هو امر من اوامر الله. كان مرة شفت ممكن وما غيرتوس. كان مرة شفت الله بيوعصى وما قضبتش. لحرومات الله اللي بتبتأك في الارض. كان مرة شوحت بينك لابوك وامك. كان مرة اختبت بلسانك واحد وبعد كده الظروف بالحي ما جامعتكش بينك ومنه تاني. ولا افتكرت ولا قدت حق الغيبة اللي انت اختبت بيها. كان مرة الشيطان بال في ودنك في صلاة الفكر? كم مرة سرحت في الصلاة? من اول ما خرغت عليك الصلاة? بل كم صلاة حياتك من اول التكبير للتسليم خدتها سرحان. ما عيشتش بقلبك مع الله فيها. تخيل لو الوقت الصحيفة بتاعتك جد وعدت كل زيئة كتبت عليك فعلا فيها. عدت كل نظر حرام وكل كلمة حرام وكل غباء حرام. وكل معصية كتبت فعلا. هيبقى موقفك ايه? لا يزالوا بنيانهم الذي بنوا. ريبة في وبهم الا ان تقط قلوبهم. المعاصر اللي اتزارعت في قلوبنا دي ملهاش حل ان احنا نندم عليها ندم تتقطع معها قلوبنا. عشان ربنا يتوب علينا منها. وعشان الشهوات اللي اتزارعت في قلوبنا بسببها تخرج من قلوبنا بعد كده. كلا. لما يقضي ما امره. ما عملش بحاجة من اللي ربنا قال عليها. اصر اوه حق ربنا سبحانه وتعالى. اصر اوه حق مولاه. وهم كل اللي مولاده قوله. فليبغل الانسان الى طعام. يا اخي انظر. فكر ما تمدش ايدك وتاكل على طول فكر في اقرب حاجه ليك طبعا الاكل اللي قدامك ده قبل ما تاكله بس وفكر ان صببنا الماء صب يا ربنا بيجيب لك القصة من اولها. من اول ما الامطار نزلت هاطلا من السماء. لغاية ما الانهار جرت. ده كل ده عشان اكلت عشان طبعا الاكل اللي بيني ديك باوا. ثم شققنا الارض شقا. اوه عتقولي المياه نزلت من السماء. الله انزلها من السماء. اوه عتقولي النبات شق الارض وطلع. الله شق الارض للنبات عشان يطلع. فامباتنا فيها حبا. وعنبا وقضة وسيطونا ونخلة وحضائق غلبة وفاكهة وابة انت عايز ايه? حضرتك عايز ايه? حضرتك عايز تاكن حاضر حبوبة هو رز وامح وشعير وضب شوف كل اللي انت عايزه طب انا عايز حاجة حرشة كده انا حاجة حرشة ايه? عود, ولا عود كبير قضبة هو ده القضب طب انا عايز حاجه كده حاده كده حاجه مخلل كده الزيتون اهو قدامك لو انت ع... طب انا اكلت عايز حل عايز حاجه احل بيها قدامك المخلل وقدامك البلح وقدامك العنب طيب انا يعني يعني كل النبات اللي في الارض ده للاكل لا ده كمان ربنا يعمل لنا نوع نباتات مش للاكل ده للفرجه والزينه والتمتع وابهاج النظر بحيث انك انت تقعد في الجنينه الجميله كده تاكل من اللي ربنا طلعه لك في الارض وانت قاعد تتفرج على المناظر الجميله اللي حواليك وحدائق وفاكعة وابا حتى انجلت الارض للانعام والمواشي بتاعتنا عايز اتكلها ربنا اكرما لنا احنا اكل هذه الانعام متاعا لكم ولي انعامكم عايز ايه طبق الاكل اللي محطوط قدامك ده افتكي القصة الطويلة يا قد ايه امطار نزلت في السماء عشانه وانهار جريت في الارض عشانه واراضي نكبتت وسرعي طلع وحصدت حصد عشان طبق الاكل اللي قدامك ده هون وبعد كل ده يجي الجحود بنعمة الله. يجي الجحود بن ادم بنعمة الله سبحانه وتعال. ده ان انت كده يعني انا كل يوم اعد على واحد اقوم ادي له عشرة جنيه. تالي يوم عدت عليه. عليه خد عشرة جنيه. تالت يوم عدت عليه خد عشرة جنيه. فمرة معد عليه مدتوش. قال لي فيه ايه? العشرة جنيه بتاعتي فين? العشر من تحتك انت هو انت ليك عندك اي ولا شي لن حده? كان لو اردت ومش هدفه ظالم اخد منك كل اللي انت اتولك بدون واحد حاجة. انت تستهل ايه اللي انت اتولك اصلا? هو ده البني ادم مع ربنا. شوف حديث من احديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بيوصف ابن ادم مع الله جهود ابن ادم وطمع ابن ادم. الذي لا يملأ فمه الا الطراب. ولا يملأ عيه الا الطراب. ولا يملأ جوفه الا الطراب. شوف ابن ادم يأتي له يوم القيامة برجل. فيأمر الملائكة ان تذكر له صغار سيئاته ولا تخبره بكبارها. هو بصل دي ومش عارف سمع دي وعمل ايه وانسانه وسرق وعمل ربنا يقولون بقولوله لسيئات الصغيرة وما تقولوش سيئات كبيرة. الملائكة قاعدة تقروا انت فاكر يوم كزا لما بصت لفلانة الفلانية وهو ما مبو... هو كل النهار لما يقولولي اليوم اللي انا عملت في البل والمنايلة دي واليوم اللي انا سوت فيه الصحيفة كزا واليوم اللي انا هببت فيه كزا كل تفكيره في البلاء والكبيرة اللي هو عملها ثم ما يقولوش الكبير بقى يأمرهم الله ان يقول له ان قد بلتلت سيئاته حسنات فيقول اي رب ان لي ذنوبا لم تذكر ولم ارها يا رب يا رب ده نزلت وسرقت وعملت بلوه كتير يا رب. هو بيقول كده ليه شايفين الطمع اصله لما عرف الناد بدلت لان السيئات الصغيرة اعتبا حسنات صغيرة انما هو عايز السيئات الكبيرة عشان ياخد حسنات كبيرة طمع مش مكفينه ربنا حاجة عنه ده كمان عايزها تتبدل حسنات ولا يملؤون ولا يملؤوا فم ابن ادم الا التراب ابن ادم طمع يا جماعة كلا لما يقضي ما امره بعد كل التقصير ده ومعزل لك النعم نازلة نازلة نازلة خل انظر الانسان الى الطعام والماء اللي بيصب والنعم اللي بتطلع من الارض والفواكه وجميع انواع الثمر اللي الارض بتطلحها متاعا لكم ولانعامكم فاذا جاءت الصاخ الداهية العظيمة اللي كل انسان بيسهل بيعمل اي شيء يوم يفر المر انت جاي تفر النهارده مش مش وقت الفرا انت في دويه تقلك فر الى الله فر الى الله ما تفرجش الى الله ليه ويا جماعه لما يتقال كلمه فر الى الله ديت كلمه الفرار دي معناها ايه ان العدو خلاص على الباب يا تلحق انك تضرب يا ما تلحقش يعني لو عدوه بعيد مش هقول فر هقول لك اعمل حسابك عشان انما كلمة الفرار دي معناها ان العدو خلاص على الباب وكلمة الفرار بقى ان العدو عظيم الخطر. يعني مش هقول لك فر من القطة. انما هقول لك فر من ايه? من الاسد. يبقى لازم العدو عظيم الخطر. يبقى لما ربنا يقول لك فر الى الله. معناه انك في اي لحظة. هتلاقي نفسك ويفتل حساب لان ربنا. ولما هتقفل الحساب هتلاقي الخطر. اعظم مما كنت تتخيل. يوم يفر المرض كنت تفر النهاردة. جاي النهاردة تهرم. ما عملتش عسابك ليه? ما حسبتهاش ليه? يحسب الانسان. قال لن نجمع عظيم. هو ابتكرها ايه ابتكرها فصحة وجايفها وخلاص ايحسب الانسان وان لا نجمع عظامة انت حسبتها ايه تخيل كده لحظة البحث وانت طالع تخيل انت جسمك ده تفرق في الارض كلها. صرات جسمك. وجسمك بيتجمع من مشرق الارض ومغرب الارض والشمال الارض. وجنوب الارض. تخيل وانت بتتكون حتة حتة لحظة البعث. ولحظة ما يتم تكوينك وبعثك ونشرك. وانت بتفتح عينك روات. تفاجأ ان قدامك اجساد الناس بتتكون حتة حتة. من كل حد بصوت. تخيل وانت شايف انت حواليك? الا كفان وياه عن الاجساد بعد ما تكونت والاجساد بتطلع منها. تخيل وانت ده? مش ربنا بيجمع عظامك. ده هيجمع بنان اده جلد صواب عبدهو. ربنا هيجمعه. ايحسب الانسان وان لن نجمع عظامك? بلى. قادرين على ان نسوي بنانا. ستة مليار بناء ادم على وجه الارض كل واحد عقلت صبعه البصمات بتاعها غير تاني. الله قادر انه يبعد كل واحد يوم الاما مش بجسمه لا. ده بصمات صوابعه زي مكانه. بصماته. وستة مليار بناء ادم كل واحد له صحيفة. الله قادر ان كل واحد ساعة ما المليارات من الصحف. كل واحد اللي تجي في ايديه نسأل الله ان ان تأتينا بايماننا يا رب. كل واحد اللي هتجي في ايديه الصحيفة بتاعته هو. بل قادرين على ان نسوي بنانة. بل يريد الانسان ليفجر امامه. البنات مش عايز كلا خالص عايز قرآن ولا عايز دين ولا عايز امره ولا ده عايز يفجر ولا عايزه الفجور لما المية تخرج متفجرة يبقى ده هو الفجور الانسان اللي متفجر تجاه المعصية اللي مفيش في قلبه ظهرت غير تمنعه على انه يتأخر خطوة في معصية الله سبحانه وتعالى تخياله الراجل اللي امراته زي الامر ويروح يزن مع الخدام والعزب الله اهو ده الفجور تخي... الفجور يعني واحد مش عايز شهوه ده واحد شهوته اللي يقصف الملك سبحانه وتعالى دخلوا سؤال مطربص اللي مشغل الاغاني بتاعته تملى شارعين حوالي من وشمال ده ده مش قضيه حب اغاني ده فشور ولا حسب الله تخيل الشاب كده اللي يسحب نفس من السيجاره ويقوم نفخه قوي يوم النفس طالع قدامه يحس كان ما فيش حاجه في اي داني اهي دي ما يريد الانسان ليبشر امامه امامه يعني تسكة كلها قدامي ما فيش حاجة مأيداني ولا حاجة منعاني الا انا عايز اعمله بل يريد الانسان ليفجر امامه يسأل ايانا يوم القيامة حلني يا سيدي امتى يوم القيامة ده هيجي حلني يا هنه اللي يعيش بقى ايانا يوم القيامة افرأيت اما اتعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون من اكثر الايات اللي تزهد في الدنيا في القرآن. افرأيت ان متعناهم سنين ركبوا كل العربيات وبسكوا كل الموبايلات وسكنوا في افخر العمرات وعاشوا حياتهم بالطول العرض ورحوا احسر البلاجات ثم جاءهم ما كانوا يعدون بعد عشر عشرين ميت سنة ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون. لو دخلت ابرى كونسات بتاعك فلوس مش هتنفعك. لو دخلت ابرى كونسات بتاعك عربيات مش انفعك. لو دخلت امرك وساد بتاعك مركز مش هينفعك. ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون. يسألوا ايا يوم القيامة? عايز تعرف انت يوم القيامة? فاذا بارق البصر انفجارات كونية بعرض السماء كلها. تخلي الابصار تبرك من اللامع بتاع الانفجارات الكونية. فاذا بارق البصر وخصف القمر. جات الارض مباني الشمس والامر. وجمع الشمس والقمر. اتحنت الارض ما بين الشمس والامر يقول الانسان يوم اذن اين المفر اعرف فين المكان كله متحاصر يمينكو عنا مش مال ملايكة المكان كله محاصر يقول الانسان يوم اذن اين المفر كلا بعد ايه لا وزر ما فيش لمفر ولا نجاح ولا سكة تزوف فيها ولا عندك امل انك انت تموت كلا لا وصر الى ربك يوم المستقر الا امرك وانت حصيته اللي نهات وانت ما ارتدعتش اللي انعم عليك وانت ما شكرتش الى ربك يوم اذن المستقر ينبأ الانسان يوم اذن بما قدم واخر الشاب اللي عايش حياته في الشقة زي ما عايز في الجامعة وعمل المعصر اللي عايزها وبعد كده بقى لان ادركت الصيف ليران شباب راس البر سحل الشمالي ما اصنع مات قبل ما الانتعانت تخلص فلما يموت ويلقى الله ينبأ بما قدم واخر باللي عمله في الشتا واللي كان ناوي يعمله في الصيف والعز بالله يبقى لازم نحسبها صح يا جماعه فاذا جاءت الصاخه يوم يفر المر منين يوم يفر المرء من اخيه يبيع اخوه? يبيع اخوه عشان الاحوال اللي بتحصل يوميها لا استنى وامه وابيه يبيع ابوه استنى وصاحبته وبنيه يبيع ولاده ده لو لا على الصراط قدامه هيدوس عليه ويعدل والعاسم الله يبيع كل الايات دي يا جماعة بتقولك ان المشاعر بتتقطع ما بين البشر يبيع كل دول يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه ليه? لكل امرئ منهم يوم اذن شأنه يغليه كل واحد عارف ان هو رمزان وورا الصراط على الله وورا قمطرة كل واحد عارف اللي وورا يوميها فما حدش فضلي التاني ولا حد فايق فقل للتاني وورا طيور كل واحد عارف اللي وورا صنوب وورا اثام وورا حق لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وانت ساعتها ويوميها هتبقى واحد من اتنين مالهمش ما تالي وجوه يومئذ مشرقة ووجوه يومئذ عليها غبرة وجوه يومئذ مسفرة مسفرة يعني مشرقة زي الشمس بالظبط تخيلوا يا جماعه النور اللي هيبقى من وشك لو انت من اهل الجنه يومها انت متوقع النور ده انت يعني ممكن يجي في دماغك مثلا ان وشك ده بقى زي القمر كده ولا بقى زي لمبه نيون كده لا لا لا, لا. ده النور بتاع الدنيا ده لما تحلهله يحلج تطلع سبع الوان كل الدنيا اللي انت شايفها الجميله ده هي بالازهار والفراشات والاسماك كل ده سبع الوان بس تخيل الجنه باكمل لونها تخيل الجنه دي جمالها شكله ايه يبقى النور بتاع الاخره ده ملوش علاقه بالنور بتاع الدنيا. نور الدنيا ده لما يتحلل يجيب سبعة. نور الاخره لما يتحلل يجيب الوان الجنه كلها تخيل النور اللي في وشهم هيبقى شكله ايه تخيل النور اللي بيسعد زي وصفه التلالؤ بتاعه يبقى وجوه يومئذ مصفرة ضاحقة مستبشرة بتدحك ليه? بتدحك من كتر الاكرام والنفعة اللي بتاخدها وهي لسه في ارض المحشر. طب مستبشرة في ايه? بالاكرام اللي بتبشر ان هي هتقده لما تدخل الجنة. شايفين السعادة يا جماعة? شايفين السعادة اللي هو فيها في اللحظة دي? لمثل هذا فليعمل العاملون. وجوه يومئذ مصفرة وصف جميل اوي اوي. ضاحقة مستبشرة. وست كل الاهوال دي يا رب ايوالله ووجوهن يوم اذن عليها غبرة لما جيب لك شوية تراب وحطهم في وش واحد يبقى وشه عليه غبار انما لما جيب تراب المنصورة والدهلية كله وحطه في وش واحد يبقى وشه عليه غبرة والعز بالله عليها غبرة ترهقها قطرة السواد بتاع الحصرة اللي هم فيها لا اصلا مش حصرة واحدة ده حصرات حصرات ورا بعضها وفقها من اول حصرة ساعة الموت حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعملوا صالحا فيما ترك كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزق الى يوم يبعثون ويزد عليها بعد كده حصرة لحظة البعث حتى اذا جاءتهم الساعة بغطة قالوا يا حصرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم الاساء ما يذرون يضف عليها بعد كده الحصرة بتاعت وضع الكتاب ورؤية الاعمال ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا الى ما لهذا الكتاب? الكتاب ده ما لعب كده ليه? لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصار. ووجدوا ما عملوا حاضرا. ولا يظلم ربك ربك احدا. لغاية الحسرة بتاعتهم لما يقفوا قدام النار. والعياذ بالله ان تقول نفس يا حسرة على ما فردت في جنب الله. وإن كنت لمن الساخرين او تقول لو ان الله هداني لكن انني كنت من المتقن لم تشوف المتقن ومع diretRadNjanim كنت منهم او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين. او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كر فاكون من المحسنين بالمصلين الصوامين القوامين الذكرين اللي جمعوا الليل والنهر في عبد الله وطاعة الله سبحانه وتعالى. لو ان لي كرة فاكون من المحسنين. بلى قد جاءك اياتي. سبحانه ربي. يبقى يوم اليوم يا جماعه كل واحد هيقول يا ريتني تبت وواحد هيقول يا ريتني اشتغلت وواحد هيقول يا ريتني عشان كده كلمه يا ليتني دي بتكثر قوي في القران يا ليتني قدمت بحياتي يا ليتني كنت تراب يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيل يا ليتني لم اموت كتابي كلمة يا ليتني او في القرآن حصرات ورا حصرات ورا حصرات ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قطره اولئكهم الكفره الفجره ايه الايات اللي احنا اتكلمنا عنها في دي الايات دي عارفين عامله ايه بالظبط عارفين لما يكون واحد نايم تدخل تصحيه وتهزه تلاقيه في غيبوبه طب افرض لو انت بتخبط عليه من بره تخبط تخبطتين ولا تضرب الجرس لا لا لا, لا. ده انت تقعد ترسع على الباب بحيث انك انت تخليه استلخص من جوه انت عايز تقواه وانت عايز تلحقه انت عايز, عايز تغيبه هو ده اللي الايات دي بتعمله معايا ومعاك دلوقتي هي علينا ترقات ترقات ترقات متواليه وسريعه عشان انا وانت لفوق ست ترقات اللي فهم الايات دي هيفهم ان ست ترقات نزلت على ابواب قلوبنا الطرقه الاولى اول طرقه انك انت تفتكر حقاره اصل الانسان افتكر ماذا حقاره اصل الانسان وما فقر واحتاجه الى الله فلينظر الانسان مما خلق قتل الانسان وما اكثر من اي شيء خلق من وخلقه فقدره افتكر ماذا حقره اصل الانسان القرقه الثانيه افتكر ثم اماته فانشا ثم اماته فاكبر ثم اذا شاء انشرف افتكر ماذا قدره الله عليك افتكر ماذا قدرة الله على تعذيبك في الدنيا ثم اذا شاء انشره تالت طرق على قلبي وقلبك افتكر ماذا تقصيرك في جنب الله وماذا الزنوب اللي انت عملتها في حق الله كلا لما يقضي ما امره الترق الربع على باب قلبي وقلبك كلا لما يقضي ما امره فلينظر الانسان الى طعامه ان نصبضنا ثم شققنا افتكر ماذا نعمة الله عليك سبحانه وتعالى الطرقة الخمسة وجوهن يوم اذن مسفرة. افتكر الله يقدر ان هو ينعمك نعيم شكله ايه لو اطعته في الدنيا الطرقة السلثة ووجوهن يوم عليها غبرة افتكر الله ممكن يعذبك عذب شكله ايه لو عصيته في الدنيا يوم ان تلقاه يوم القيامة ست طرقات يا جماعة رشدة مكونة من ست ادوية قرآنية ربانية اللي قلبها يشرف الست ادوية دول او دوى واحد بس منهم يقينا حياته كلها تتقلب الدوى الاولاني افتكر ماذا حقارة اصل الانسان يعني ايه حقارة اصل الانسان ربنا بيكلمنا عن حقارة اصل ليه ربنا بيقول لك افتكر ضعفت وعجزك وفقرك وجاهلك افتكر يا اخي ده ربنا بيقول يا ايها الناس يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله الفقراء إليك في ايه يا رب في الدنيا فقراء إلى الله لما هتدخل أبرق فقير إلى الله يوم القيامة فقير إلى رحمة الله على الصرق وعلى الميزان فقر إلى عفو الله أنتم الفقراء إلى الله في كل شيء نفتكر مرة وانا بطوف حوالي الكعبة ربنا يردنا إليها يا رب о اللهم أمين مررا وتكرارا يا رب بطوف حوالي لقيت فوق ماشي واحد رأس للفوق ده بيدعي بدعاء وهم بيأمنوا وراه كان ضعاء جميل اوى يا جماعة يخلع القلب كان بيقول ربنا ايه بيقول له اللهم اني اعددت لكل كر حسب الله ونعم الوكيل واعددت لكل هم وغم لا حول ولا قوة الا بالله واعددت لكل عدو وكيد نعم المولى ونعم النصير واعددت لكل حول من اهوال الاخرة حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم واعددت لكل نعمة انعمت بها علي يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك واعددت لكل اية من اياتك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم شايفيني دعاء الكميل اهل الافتقار الى الله سبحانه وتعالى مرة من ذات المرات كنت مع عادل احد المشايخ فدخلنا نصلي وراء احد الشيوف فقعدي صلي جربع اجزاء ولا خمس اجزاء فبعد ما خلصنا صلى بيقول لي انت ايه اكتر اية اصرت في قلبك من كل اللي اتقرأ فكانت قرأ صورة التوبة وصورة الفتحة فبصت له كده فقال لي اكتر اية اصرت فيه في كل اللي اتقرأ واخرى لم تقدروا عليها قد احاط الله بها الله يا رب يعني كل واحد مننا له حلم في حياته بل احلام في حياته مفيش حد مننا يملك نحاق احلامه انت ما عندكش الاسباب اللي توصل بها للي انت حيزه بالدنيا مهما كان في لك اسباب فلو ربنا مش هو اللي وصلك عمرك ما هتوصل لللي انت حيث ابدا ابدا على الاطلاق واخرى لم تقدروا عليها ما نكشى اي طاقة بها ولكن الله قد الله بها يقدر انه يجيبها لك ما اي سبيل شاء سبحانه وتعالى عشان كده حديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث يخلع القلب الحي يا جماعة حديث خطير حديث بيصور موقف عبد يوم الايامة مش في الدنيا ومش في اي موقف يوم الايامة طب اعظم موقف في الايامة دخل يعرض على الله ولما دخل يعرض على الله الله بيعبه بيلومه الله بيقول له ايه بيقول له عبدي استطعمتك فلم تطعمني انا يا رب انا استطعمتني فلم اطعبك يا رب. اما علمت ان عبدي فلان استطعمك. مش جاهلك وقال لك انا عايز لو ما اكد. هتخد انا وعيالي بيها. اما علمت انك لو اطعمته لو وجدت ذلك عندي. تخيل دي بتنزل على قلبك شكلها هيباس عدة. كلمة لو وجدت ذلك عندني. تعبض على ايدك يا رب نأكلت كل فقير قبلت بحياتي. فلم تسكني انا يا رب انا تستسكني فلا اسقيق يا رب اما علمت ان عبدي فلان استسقى اما علمت انك لو سقيته لوجدت لو ذلك عندي تاني تنفل على قلبك تاني يا طرحنا هنتعتب في ايه ولا ايه سعد العرض على الله سبحانه وتعالى تخيل وانت ندمان وبتعضى على ايدك لغاية ما تيجي الكلمة اللي قلبك يتشق فيها نفسين عبدي مردت فلم تعدني انا لاب انا رب اما علمت ان عبدي فلان مرت اما علمت انك لو عدته لو شدتني عنده. الله اكبر مش لو شت ذلك عندي لو شدتني عنده. أنا يا رب كنت تعرف انك انت هنا. عنده عنده اذا العمل وما ذهبش يا رب اصحب على عناية. اما علمت انك لو عدته لو عنده. اش معنى مع المريض لو وجدتني عنده? اصل المريض محتاج لله. قلبه مقصور لله. حاسس انه محتاج ربنا. قلبه بيتضرع الى الله بعد ان اخد كل الادوية دي. وبرضه تعبان. وبرضه مش عارف ينام. وبرضه الادوية ما روقتهش. يبدأ يحس بالافتقار الى الله لما يجي الاحساس ده تعرف انك اقرب ما تكون الى الله عشان كده عايز تقرب من ربنا قوي صاحب المنكسره قلوبهم لاجل الله لما اتقرب من اهل الانكسار لله. هتشوف ايات. ربنا ما بيورهاش. غير ليهم. واللي بيمشي معاهم. انا علمت انك لو عدته. لو وجدتني عنده. يا السلام يا رب. مين اللي يضر يا اسبوع يا جماعة يوم الخميس الجاي. ما يصمش كده ان شاء الله. ويروح يروح المقابر يمشي على جنازة. ويروح لمريض. يروح لمريد قريد فقير يزوره ويدي له صدقة. مين اللي يقدر قلبه? مين اللي قلبه? ما يجيبهش? هيجيبه انه ما يقدرش يعمل كده الاسبوع ده هو. نتواصل ده من الوقت يا جماعة لو وجدتني عنده شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم بيورينا الموقف بتقول اي شكلها ايه? شوف يا جماعة شوفوا احنا عايزين يا جماعة نحس فعلا احنا محتاجين الله قد ايه? احنا محتاجين ربنا سبحانه وتعالى قد ايه? الهي إن أتيت بكل ذنب فلا اولى بعفو من كان الهي قد جنيت. واي عب ضعيف الخلط مثلي ليس يشني. يا رب دانا قلبان يا رب. دانا ضعيف يا رب. الهي من سواك يزيل همي. ومن ادعوه مضطرا يجرني. الهي من سواك يزيل همي. ومن أبعوه مضطرا يجرني أول إحساس لازم يدخل قلبي وقلبك احساس الافتقار والاحتياج الى الله سبحانه وتعالى. تاني احساس يدخل قلبي وقلبك. احساس. تاني احساس في الايات. لللي عايش بقلبه مع الايات النص التاني من سورة عبد. تاني احساس في الايات يا جماعة. احساس قطرة الله سبحانه وتعالى. الله يقدر يعملك ايه. الله يقدر يغير ايه في حياتك? الله يقدر يحللك مج osoby الشكل ايه? الله يأدر انك انت كده ليه إجار المستشار واني قريب لوات. واتعبض عليك في اي حاجة وروح يا ابو الله رح وفي عز المشكلة وفي عز الاسمة سبعت واحد بيقول المستشار فلان مش هدخل ولا اللواء فلان بيهدخل تخيل قلبك شكلها يعمل ايه قلبك ساعتها الاستبتار وال وال والن بيحصل فيه ما تصفش اهي يدي الا بذكر الله طبعا ان القلوب اول بس ما تفتكر ان ربنا سبحانه وتعالى معاك اذا كنت في كل كرب معي فعن حمل زادي انا في غنى اذا كنت في كل كرم مع كلمة جميلة اوي فعن حمل زادي انا في غنى فتخيار يا جماعة كلمة اللي قالها الامام ابن القيم هي كلمة صعبة شوية كلمة تقيلة شوية ولكن كلمة مليانة معاني عايزة دروس تتشرح فيها شوف الامام ابن القيم بيقولي وبيقولك ايه بيقول واعجب الاشياء ان تعرفه ثم لا تحبه وان تسمع داعيه ينادي عليه ثم تتأخر عن اجابته. وان تعلم قدر الربح في معاملته. ده سبحان الله العظيم وبحمد. بناخلى في الجنة اقول سبحان الله العظيم وبحمد بناخلى في الجنة وان تعلم قدر الربح في معامله ثم لا تعامله. وان تعلم قدر غضبه ثم تتعرض له وان تذوق الم الوحش في معصيته ثم لا تفر منها الى الانس بطاعته وان تذوق عذاب تعلق القلب بغيره ثم لا تهرب الى نعيم الاقبال عليه واعجب من هذا اللي اعجب من كل اللي احنا قلنا دهو ده انك احوج شيء اليه وانك لا بد لك منه ما تقدرش تعيش من غيره ثم انت عنه معرضه وفيما يبعدك عنه راغب. ولا بالله يبقى انك تفتكر قدرة الله سبحانه وتعالى عليك. الحاجة الثالثة انك انت تفتكر ذنبك. انك تفتكر تقصيرك في حقك. انا عايزة ادكي سؤال يا جماعة. انا عايزة لما الواحد فكر كده. تخيلوا. في ناس علاقتها بالله وصلت لدرجة ايه? تخيلوا ان سعد بن معاذ علاقته بالله. وصلت لدرجة انه لما مات. اتتز عرش تخيلوا ان ابي ابن كعب وصلت علاقته بالله. ان رسول الله قال له ان الله امرني ان اقرأ عليك سورة البينة. قال يا رسول الله واسماني لك. قال نعم. الله ذكر سبحانه وتعالى بنفس سبحانه وتعالى اسم ابي ابن كعب. تخيلوا يا جماعة. في ناس على قطر بالله وصلت زي سيدنا حنظلة. علاقته بالله وصلت انه لما مات ربنا نزله الملايكة غسله. في ناس علاقتها وصلت بالله زي عبد الله ابن حرام لما مات الله كلمه كفاحا بلا حجاب انت علاقتك بالله وصلت لدرجه ايه حلقتك بالله بعد ايه? ايه اللي انت تقدر تقول لي انا علاقتي بالله قوية بدالين كزا? ايه كزا ده? السؤال التاني اللي انا عايز اسأله لك انت ثمرتك ايه بالنسبة لدينك? لما اتفكر كده واحد زي مصعب ابن عمير جاب للاسلام واحد زي قصيد ابن حضير اللي, اللي الملايكة بتاعت السماء نزلت لتلوت القرآن واسلم على ايده واحد زي سعد ابن معزل لعرش الرحمن الهتز لما مال انت افتزم على ايدك مين? انت الاسلام كسب من وراك ايه? تخيل واحد سيابو موسى الاشعاري الاشعارة بتوع كلهم ارق اهل الارض افئدة طول ربه والتزموا على اديه او اتربه واسلموا على اديه تخيل كده انت جبت للاسلام ايه? احنا بينا ناس قعدل وقتها يا جماعة اخوة واخوات فتح علا في الدعوة على ايدها عشرات انت جي على ايدك مين? التزم على ايدك مين? ايه الثمرة اللي جات منك لدينك? طب بلاش موضوع التقصير ده. موضوع التقصير ده ممكن يبقى صعبة على الناس كدير. انا عايز اكلمك في موضوع السم. انت مش خايت من ثنوبك. انت مش خايت من عقب الثنوبك. عقب الثنوب اهتم ايه يعني? او ايه يا جماعة? اللي حول ابليس من طوص العبادة في عامل اهل السماء الى قوات لكل فاصق والكل فاجر. الا ثنوب والمعاصر. وايه اللي خرج عدم من جنة الملزات لارض الهموم والمشقال? اللي ذروبوا المعاصي وايه اللي شاء خلى الملياردير طرون صحف افقم العقارات والقصور يتخسف في الارض ميبنوش اثر. الا ذروبوا المعاصي. وايه اللي شاء القرى قرى قوم لوت رفحهم للسماء وابدهم في الارض ثم امطر عليهم الحجارة. الا ذروبوا المعاصي. وايه اللي اخر سن الجواز وجاب البطالة وجاب العنوسة وجاب البلاو اللي احنا فيها كلها الا الزنوب المحاصي عشان كده مش انا وانت اللي احنا المفروض نخاف ده الانبياء خافوا من زنوبهم يا جماعة ده رسول الله عليه الصلاة والسلام اللي وقف يصلي بين ربنا مفيش حرقة من حرقات الصلاة مما لا هالذكر وسناء على الله وخشوع وخضوع بين الله واول ما يخلص كل صلاة يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. بتستغفر ربنا عليه يا رسول الله. وما لحنا نعمل ايه على الصلاة اللي احنا بنصليها? ده رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي قعد ثلاثة وعشرين سنة في خدمة دين الله. بازل فيهم مجهود مفيش بني ادم على وجه الارض كلها في التاريخ. بازلوا الاجل الله وبعد كون للعبادة اللي عبدها. والدعوة اللي دعاها. والجهاد اللي جاهده. ربنا ينزل له في اخر حياته. جاء الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. استغفر عليه ايه? اما لا احنا نعمل ايه? اما احنا نختم حياة الله يحب كده. الله بيحب الانكسار منك الله يحب ان يشوف قلبك مكسور ان يشوف وسطك مكني وانت ماشي بالشارع من كتر كثرة قلبك كنت مستخدر جلال الله وانت ماشي الله يحب كده عشان كده اقرب ما يكون العبد من الله امتهى ساجد ايش هو ساجد? لانه بيبقى اكتر موقف منكسر فيه للا جبهته ده ايه? منخيره ده ايه في التراب? عشان ربنا سبحانه وتعالى كانت احدى نساء الثلاث بالطوف حوالين الكعبة وتقول له يا رب, يا رب انا لك عذاب غير النار تعذب به يا ما فيش غير النار يا رب شايفين الانكسار اللي في الكلمة بتاعتها? شايفين الخوف من الله اللي في الكلمة بتاعتها? شايفين يا جماعة? عشان كده ربنا سبحان وتعالى يقول لنا كانوا قليلا من الليلة يا شعون ده كان بيروح بعد العيش على طول لا يكلمش حاج يحط راسه على المخد ده كده ينام نص ساعة ساعة على ربع ده خفيف وبحكاية هم مفسوعة على ذكر الدار الاخرة يفضل يصل للغاية الفجر ست سبع ساعات كل ليلة وفي الاخر وبالاسحار يستغفرون يا رب بعد كل ده بيستغفره ده المفروض بعد كل ده يرفع ايده ويتمنى ان الجبال تتحرك من بابها تتحرك له لا لا لا لا يا جماعه الصالحين مش كده خالص الصالحين كل ما ربنا قلوبهم بتتكسر اكتر كل ما يقربوا من ربنا يحسوا بالنقص والطعف والزنب اكتر. زي اللي واقف على سآلة كل ما يطلع يشوف اكتر في المجال بتاع الرؤية اكتر. كل ما يطلعوا يشوف صنوبهم اكتر. ويشوف تقصرهم في جناب الله. سبحانه وتعالى اكتر. من الايات العجيبة في كتاب الله سبحانه وتعالى. الاية اللي فيها سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام. بيركم السفينة. آية في فضاية الحجم. سيدنا نوح بعد تسعومية وخمسين سنة خدمة اشغال شفقة في الدعوة الى الله كلما مر عليه ملأ من قومه يسخروا منه وهو بيركب السفنة بيقول له اتباه ايه? وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي ها? لغفور رحيم غفور رحيم يعني نركزوا يا جماعة ده قرآن يعني ايه غفور رحيم يعني سيدنا نحبي يقول لهم احنا سنوبنا ما تستهلش بها ان احنا ننجو ونركب السفيل احنا لو على اصدقنا كنا غرئنا مع اللي جرقه في الطفان. تلولا مغفرت ربنا ورحمته. ما كناش نجيئنا. شايفين يا جمع الناس اللي فهمه? شايفين الناس اللي قدرت الله حق قدره. بعد التسعمائة وخمسين شغل. بيقول ان ربي لغفوره الرحيم وهو نفس الاية في اخر سورة يونس. ربنا بيقول وان يمسزك الله بدر فلا كشف له الا هو انسى انسى من حد يعمل لك اي حاجة يا ربنا. وان يريدك بخير فلا راد لفضله. يصيب به من يشاء من عباده. ينظل الفضل على اي حد. يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ليه يا رب? اصلي لو على ازنمنا يا جماعة والله ما نستاهل اي حاجة. والله ما استاهل ان انا اعد في المكان اللي انا اعد في ده. ووالله ما تستهلوا انكم تعودوا في المكان اللي انتم قعدين فيه تسمعوا عن ربنا وتسمعوا كلام الدين والله يا جماعة لو على زنوبنا ما ترق الله على ظهرها من دب بما فينا احنا او اللي برا الجامعة ايوالله يا جماعة ان رب ان الله لغفور رحيم لورة مخفرة ربنا ورحمته عشان كده سيدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام بعد كل اللي عمل سيدنا ابراهيم بقى مين اعلم سيدنا ابراهيم في البشرية بيقول والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوما دي طبعان يا رب في في الجنة جنة ايه انا مثل الى عطل بالجنة طبعان انك تغفر لي يا رب شايفين يا جماعة شايفين الانكسار بين ربنا وصل لدرجة ايه شايفين الصلب من ربنا وصل لدرجه ايه مش عايزين نطول في موضوع الذنب ده كل واحد هو وقلبه كل واحد هو واحساسه بعظمه ربنا وعظمه الذنب اللي عمله في حق ربنا النقطه الرابعه افتكر نعمه الله سبحانه وتعالى عليك الله نعمه ربنا عليك افتكر يا اخي نعمه العافيه كل واحد اا دلوقتي قلت انا مبتلى بكذا ومبتلى بكذا احد الحكماء زمان راحوا كل واحد يقول له انا مبتلى انا مبتلة. انا مبتلة. مبتلة. قال كل واحد يكتب البلاوي ورقة. ويحطها في السندوق ده هو. وبعد اسبوع تعالوا. بعد اسبوع كله جاله. قال لهم كل واحد يمدينه في السندوق ده يطلع اي ورقة من السندوق. كل واحد بدي انه طلع ورقة فيها بلوة غيره. اول ما بصف بلوة غيره وقال له وقال له عايز الورقة بتاعتي. خلاص انا رضيت بالنا فيه. رضيت بالنا فيه لما شاف بلوة غيره. شايفين يا جماعة نعمة العافية والله يا جماعة. نعمة انك انت عفيت من ابتلاءات كتير قوي. كتير تخيل كم شو واحد في المسجد دلوقتي كل واحد في حياته ابتلاء اتنين تلاتة شوف انت بتوليك بابتلاء ونجوت من عشر تلات ابتلاء ادمع بقى عشر ابتلاءات في حياته كل واحد فقال ادمع وشوف انت انت نجوت من كم ابتلاء شوف رحمة الله الواسعة احد الناس اتصل بيا من فترة بيقول لي انا اخونا مريض كان عايز يعني ان يعني ايه يعني اي مساعدة طبية له اي مساعدة طبية يعني في علاجه او كده مش مساعدة مالية مساعدة طبية. فبيقول اخونا مريض. فبيحكي عن المرض بتاعك بيقول الاعصاب اللي وصله ما بين المخ والعضلات بتاعت الجسم بتموت فجأة. بدون سبب. معروف. فيبدأ عضلات الجسم تموت. اول مرحلة في المرض ان عضلات اليد والرجل تموت. يتشل ويبقى قاعد في السرير. وعضلاته تطمر. تاني مرحلة انه يفقد القدرة على النطق. ليه? لان عضلات لسانه برضو بتموت وبتضمر. تالت مرحلة انه يفقد القدرة على البلع انه يبلع ريقه. ليه? عضلات البلع بتاعت البق بتموت وبتضمر. المرحلة اللي بعد كده انه يموت. ليه? إن شاء الله يعني ان شاء ربي انه يقول ليه? لانه لما ما يقدرش يبلع يبدأ ريء وينزل في الرئة من غير ما يقدر يتحكم فيه يجيلوا الاتحابات رئوية بغاتلة فيموت. حد منكو قبل كده اضطر نعمة البلع. نعمة انك بتبلع. يا جماعة ده انتو عايشين في نعم والله لو قعدنا نحصيها للنهار والله ما هتكفي. للنهار. عشان كده دي حكمة المرض وحكمة المستشفى ده ايه? ان ربنا يسحب نعمة واحدة من كل واحد. نعمة من كل واحد. فنبدأ نشوف النعمة دي لما اتخذت حصل ايه? فنعرف نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا قد ايه? نعرف نعمه. تخيل لو واحد اديك لمضة دية. تشكره قد ايه? طب اللي ادك شمس ايه بابا? مش لنبه. ده خيل لوحد ادك كباية مياه دية. تشكره قد ايه? طب اللي ادك نهر ايه بابا? تشكره قد ايه? احنا دفعنا ايه من ربنا علينا? مين فيكو دفع تمن قعدته هنا يسمع عن ربنا? مين فيكو دفع تمن الاسلام? احنا دفعنا ثمن القرآن. ايه القرآن? دفن القرآن يا سلام يا رب. ده لو شركة كمبيوتر راحت لصاحب شركة تجارية نظمت له الشغل بتاعه برنامج كمبيوتر ونظمت له احسابات ونظمت له شغله بتاخد منه علفات مؤلفة على التنظيم بتاعنا. امال اللي نزل لك كتاب ينظم لك بكل حاجة في حياتك. يبقى نعمته عليك قد ايه? انت دفعت ايه من تمن القرآن لله سبحانه وتعالى? دفعت تمن كلمه يارب اللي انت بتقولها لما تزنك دفعت تمن كلمة الحمد لله! الحمد لله اللي بقولها شكرا على النعمة هي نفسها نعمة والله العظيم. ده الاعظم من النعمة نفسها! دفعت تمن ايه ولا ايه ولا ايه لله سبحانه وتعالى? افتكر نعم الله سبحانه وتعالى عليك! النقط اللي بعد كده. افتكر الاخرة عشان نتكسر لله. افتكر الاخرة بقى. افتكر ازا جاءت الصخة. افتكر ازا جاءت الطامة. افتكر ازا جاءت القارعة. افتكر ازا جاء يوم التنار. افتكر ازا جاء يوم التغابل. افتكر افتكر ازا جاءت كل هذه الاوصف والمبتمعة في يوم واحد. هتبقى انت نفس من النفوس اللي هتقف فيه ابتكر هتبقى حلتك ساعتها ايه شوفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بيموت بنته بنته بتبكي بيقول لا انت بتبكي ليه رسول الله لا كرض على ابيكي بعد اليوم في ناس يا جماعة تعبد اوي في الدنيا بس هتستريح اوي اوي بالأكل. وفينا سيسترياحت في الدنيا بس للأسف هتتعب قوي قوي في الاخرة عشان كده اكبر ثلاث مشاكل كل الناس بلا استستحى يتعرضوا ليهم يوم الايامة ايه هم ما مشاكل كل الخلق يتعرضوا ليهم مشكلة العطش ومشكلة الصلام ومشكلة الحر عشان كيت لاء اهل المعصية واهل النفاف واهل المعد عن الله واغل العربية Agla. ايدروا. يدوروا اول حاجة يجروع على مشكلة العطش. يجروع على حض الله release al- splash! فيقالوا لهم صحقا صحقا! الملأكة ولدهما والرسول يقول لهم صحقا صحقا! المشكلة التانية اللي بعد كده مشكلة الثلام. طهنة! اربحوا انا تمس بنوركم. طيلا ارجعوا وراءكم. ارجعوا في الدنيا تاني. ما النور كان قدامك. كان قدامك انك تلتمس النور. اللي ينول لك ارض البحشة بكلها. يرجع وراهم يضرب بالصور. استهزاء من رب العالمين سبحانه وتعالى بيهم. ينادونهم قلم لكم معهم. معكم قالوا بلى. ولكن لكم فتنتم انفسكم. المشكلة الزلدة بعد مشكلة الحر ومشكلة الحر. عايزين ضل يستظلوا فيه? عايزين ضل. طب عايزين ضل? انطلبوا الى ظل دي ثلاث شعب. لا ضليل ولا يؤني من الله دخان جهنم هو طالع انطلقوا للضل بتاعه انها ترمي بشرر كالقصر قذائف نارية من جهنم مبعوثة عليهم في ظل هذا الظل يبقى ظل ايه ده بقى اللي بيقضف عليهم من جهنم ولا عزوا بالله عايزين يا جماعة نعيش معلوبنا مع الاخرى نعيش معلوبنا قدر منصتها احد الشباب وكان في مرحلة متردد لسه في اول الالتزام ويشد ولا يفرمل ولا يرجع ولا يمشي واحدة واحدة فوحدة قارتهم تعبد ولا واحدة معرفة تعبد فراح يكشف عليها فوهو داخل بيحاول ان هو يسمع بالسماعة سمع صوت الحشرجة بتاعة الروح في صدرها وهي خارجة. وكان اول مرة في حياته يشوف واحدة وروحها بتخرج في اللحظة ده هي. لما شاف المنظر ده طبعا حياته جعلة بالتمام يعني في الرمضان اللي فات ده كان من الناس اللي كنا مع بعض ابنة دروس فيها سلمسجد بفضل الله سبحانه تعالى ليه؟ لان دخل في قلبه الاخرة لو دخل في قلبك الاحساس بالاخرة عشان كده وانت رايح تصور المقابر يوم الخميس الجاي ان شاء الله او يوم الانتين الجاي او الانتين والخميس قيت تخير خير ايه وانت رحت تزور المقبره وتمشي ورا جنازه انا مش عايز انك انت هو ليه انت بتفضل ساكت في الجنازه ليه ما بتتكلمش عشان مخك ده يشتغل بقى عشانك يقف شويه ودماغك وقلبك يشتغلوا شويه ايه القبر ده وايه الكفن ده وايه الحته الحفره اللي هيتدخل فيها ده والقبر المفتوح ده مين اللي هيدخل فيه ويا ترى انا هادخل واتعدي وتحود على القبر بتاع العيله بتاعتك اللي لو مت هتتدفن فيه وتقف وتبص للقبر المفتوح اللي فيه من اللي انت لو هتدفن في الابر المفتوح دهو. واتفكر. طب لما ادفن هعمل ايه? طب انا اقابل ربنا اقول له ايه? نفكر يا جماعة. نعيش بقلوبنا مع الاخرى قدر ما قدر ما لاستطيع. عشان كده شوفوا. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد عشان كده اسمع قول الله سبحانه وتعالى. يود المجرم يبصرونهم. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يوم بمني? وصاحبتيه واخيه وفصيلته التي تو ومن في الارض جميعا ثم ينجيه. ايه اشد حاجة مؤلمة على القلب في الايات دي? عارفين اشد حاجة مؤلمة على القلب في الايات دي ايه? انهيار العواطف البشرية يا جماعة. ما حدش في عواطف مش هما دول اللي انت انت لربنا بسببهم. مش هم بزول اللي انت ربنا بسببهم اتكيل وقت بتتبرق منهم بل عايز تدخلهم جهنم عشان تنجوا انت انهيار العواطف البشرية انه كل واحد عاد عن الله كل واحد عصيت ربنا بسببه هتود يوم الايه هينقطع اي عاطفة بينكم يوم الايامة مش عارق قرارية حد جمع آيات القرآن اللي بتتكلم عن الموضوع ده حد فكر في قول الله سبحانه وتعالى وامرأته حمالة الحطب امرأة ابو سفيان بتحمل الحطب فيه الان قالوا بتشيل الحطب في الدنيا عشان توزي رسول الله. ناس عنه لا. ده معناه انه بتحمل الحطب في جهنم. طب بتحمل الحطب في جهنم ليه? هو الحطب بيعمل ايه في جهنم يا جماعة? وقود جهنم. طب وقود جهنم عشان تولى على مين? على الناس اللي فيها. طب مين اللي اتذكر في الصورة دي? جزهة. كإذن بعد ما كانوا الاتنين. اخلاء واحباء في عدوة رسول الله. هي وجزها هي واللي حبته يوم في, في النار هي له جل الحظ اللي هيتسوى بفغانم والعزم بالله شايفين الكراهيه ممكن توصل ابو لهب هي الابو سوفيان شايفين الكراهية اسف يا جماعة ابو لهاب يا جماعة شايفين الكراهية ممكن توصل بين واحد ووحدة عاشوا اكبر ايام في حياتهم وعاشوا اسعد ايام في حياتهم في الدنيا لدرجة ايه النار الكراهية يكره مراته او يكره اللي كان بيحبها ده لا لا يكره, مراته. يكره نفسه ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من. مقتكم انفسكم مقت مش كرا هي مقت اللي هو البغض الشديد يكره نفسه لما يلاقي نفسه خلاص مأفول عليه تبوت من جمر فجهنة بلعته بالله يكره نفسه اللي وصلته للمكان دهو يكره اصحابه حبيبه الاخر اللاء يومئذ بعضهم لبعض عدوه الا المتقين ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم انتم وشركائكم كل واحد لفتكانه لما بيتدخلوا مع بعض ويتطحنوا مع بعض ويشتبكوا مع بعض ويمسكوا في اقناع بعض انتقاما من بعض يوم الاهمة ربنا يقول لهم مكانكم انتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم انتو تيجوا الناحية دي وانتو تيجوا الناحية دي الكراهية نزع العواطف البشرية بين اللي كانوا اخي مع بعض في الدنيا حد جرب الموضوع ده يا جماعة حد جرب حد احس بالكلمة بتاعت الغامدية وهي رايحة رسول الله بعد ما وعدش في الزنة بتقول له طهرني يا الله. طهر مش ادرى استحمل احساس ان انا مذنبة. مش ادرى. الرسول يقول لها روح العلم حامل. تبقى حامل ترجع له بعد تسع شهور. طهرني يا رسول الله. تسع شهور وحرقة الزنب ما انا متش في قلبها. روح افتميه وتعالي. ترجع بعد سنتين. طهرني يا رسول الله. حرقة الزنب ثلاث سنين ما يدينش في قلبها وانت بتعمل الزنب الصبح تنساها بعدها بنصصها حد فاكر الزنوب اللي عملها مبرح ولا حاسس بها مين فينا حاسس بحرقة الزنوب يا جماعة عايزين في الاخر قبل ما نختم لقاء هذه الليلة بازن الله سبحانه وتعالى عايزين يا جماعة يا جماعة دا لو واحد مننا مسك المحمول بتاعه بيتكلم فيه وبيتكلم مكالمة مهمة جد تخيل بقى يا حمام مكالمة انت بتتكلمها ايه؟ طب تخيل لو انت وقفت من عند ربنا سبحانه وتعالى بين ايدين الملك في الصلاه وقلبك انفصل منك فاصل خلاص سرحت تخيل بقى الموقف شكله ايه عايزين نظبط قلوبنا شويه عايزين قلوبنا تطلع شويه عايزين قلوبنا تنضف شويه عايزين نعيش ال... الايات اللي احنا قاعدين نسمعها في كل صلاه ونقراها ونسمع شريطها ما بتحصلش فينا ليه ده واحد زي الطفيل ابن عمرو الدوسي اسلم لما سمع قلبه الله احد وقل اعوذ برب الفلق وراح جاب دوش اللي كان منه اسلم على اديه. واحد زي عمر بن الجموح رضي الله عنهم جميعا اسلم لما سمع سورة الفتحة. اسلم لما سمع. دخل الاسلام في القلب حينما سمع سورة الفتحة. انت ايه الايات اللي بتقصر في قلبك? الفضال ابن عياد تابة الى الله. لما سمع ايه الم يقدر الذين امنوا اضغش عقلوبه. لذكر الله. انت فين قلبك? فين قلبك وفين مشاعرك وانت بتحمد ربنا البنت الاخت الكاميرونية اللي كانت جار اسلامت هنا فضل الله سبحانه تعالى من كزا اسبوع هي تقريبا معنا النهار ده برضو اتمنى من الاخوات اللي فوق ان هم يكريموها كده ويحسسوها بلفت الاسلام من غير ما يموتوها ولا يكيبوا عليها البنت الكاميرونية ده والله يا جماعة بتقول كلام في غاية في غاية الروعة يعني اقرالي القرآن كده من اول الاخر ويقول لي اكتر سرعة صارت في ايه بتقول انا اكتر صورة عصرت في قلبي صورة الممتحنة ممتحنة يا بنت تحنة ده احنا لما بنقرا في الطروح في رمضان يعني ممكن اضمن ندرس بيها من كل تحس ان سنه لسه قلبها حي لسه قلبها يقظ لسه الايات اللي بتتكلم عن الولاء والمراقين براءه منكم ومما تعبدون من دون الله الاه اللي بت قوت الايمان الراسخه اللي بتيجي في القلب اللي, اللي لسه مخفل على الله جديد كده بتبقى حيه لسه حيه في قلبها انت ح... ايه الايات اللي انت حسيت بيها ايه الايات مين فينا بكي في صوره النساء مين فينا بيبكي في صوره البقره مين مين يا جماعه مش دي ايات ربنا نزلها زي ما نزل ايات الجنه والنار مين اللي قلبه رقيق في كتاب الله سبحانه وتعالى اخت من الاخوات اللي فوق ربنا يبارك فيها ويستعملها في نصر الدين لله في الدعوه يعني اشتغلت على بعض الاخوات فبعضهم لبسوا نقاب فبنت شوفوا شوفوا لسه قطاعه لسه شوفوا القلوب البنت لسه جديده ولابسه نقاب لسه جديده اول ما نفس النقاب بتقول للبنت ايه ربنا يبارك فيكوا جميعا بتقول لها انا حاسه ان انا عروسه كلها بتزفني ده هي لبسة القفل لسه جديد مين من البنات اللي فوق حسها بالإحساس ده هو؟ ومين عايزة تحس بيه؟ ومين لسه عندها لزة النقاب؟ لزة النقاب او الله لزة العفاة ومين من عنده لزة الصلاة ولزة القرآن ولزة القيام ولزة المناجهة? من عنده المشاعر دي يا جماعة? عايزين المشاعر دي تيك في قلوبنا? عايزين نقاوم الشهوات اللي في قلوبنا? كل شهوة في قلبك عملة زي شجرة واقفة في طريقك لله لو انت قلت ان شاء الله السنة الجاية هعالجها هتلاقي الشجرة السنة الجاية متنة اكتر وجزورها ضربت في الارض اكتر وبقى تجمع لازم تواجه كل شهوات قلبك من الوقت لازم تواجه كل شهوة وقف عالطلق في الطريق لله. سبحانه وتعالى. عايزين يا جماعة يعني توصية الدفس اللي احنا اتكلمنا عنه الليلة ده. ان الصيف اللي جاي ده انا مش عايز اقول الاجازة. اصلا لو قلت الاجازة يا بنا بكلم الطلبة بس. انا بكلم الكل. الصيف ورمضان اللي جاي. عايزين الفترة اللي جاية دي. ناخدها شغل على قلوبنا. شغل ان البعاني اللي اتكلمنا عليها الليلة ده هي تيجي في معلومنا. عايزين الليلة? ده ده حاجة بقى غير تشغل الصف. الليلة ده هي. سورة عبس ده هي. النص الثاني من اول قتل الانسان وما اكفره. الطرقات القرآنية المتوالية دي. نصلي بها ساعة ساعة ونص. ساعة ونص او ساعة. في نص صفحة. ما نتعلم بقى. نتعلم بقى نحاول المعاني اللي تدخل في قلوبنا بقى. نتعلم. اهل القرآن هو لما الرسول على السلام يسمى المرتبطين بالقرآن اهل القرآن. اهل القرآن هم اهل الله وخصاد. اهل القرآن يعني ايه? انت بتزهق من اهلك. حد بيروح البيت يزع. يقول انا زهقت من اهلك. مش بروح البيت النهاردة. بالحاجة ده بيأنس بيهم. اهو انت المفروض ما تزهعش بالق ايه اللي في قلبك? اللي يستعصى على كتاب الله? ان هو يعليك هو لك. مفيش ابدا يا جماعة. عشان كده اللينا ان شاء الله نعيش مع صورة عبس بإذن الله سبحانه وتعالى. والاجازة دي بإذن الله نحاول ان نتطلع كل اشكار الشهوات الخبيثة اللي مزروعة في القلوب بتاعتنا. ونحاول ان احنا نعمل علاقة مع كتاب الله بقى. التارس بتاعه النهاردة ده كله حوالين نص صفحة من كتاب الله. نص صفحة. عايزين كل اية من ايات ربنا تبقى نور بينويلنا حياتنا. يبقى حياتك فيها ست ثلاث متين مصباح. بكل اية بل بكل كلمة من كلمات القرآن مصباح بينور طريقك الى الله بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني طبعا يعني حاجة منطقية ان يعني الدعاء اللي هنتواصل به الاسبوع ده. وكل اسبوع يكون دعاء ايه? السنوب والكلام عن السنوب وال... مين فين حاسس بسنوب احنا عايزين نستغفر. بس السيدة عائشة كانت بتقول كلمة جابيلة قوي. كانت بتقول ان استغفارنا يحتاج الى استغفار. اصلا انت بتستغفر وانت ما انتش حاسس بزنوبك. عايزين الاسبوع ده نستغفر واحنا قلبنا محروقة من الاحساس بزنوب بتاعتنا. عايزين كل واحد يروح الليلة يجيب ورقة ويكتب كلمة زنوب كده. ويبدأ يكتب الزنوب بتاعته. ولو حتى كلمات مشفرة دل على الزنوب بتاعته. ابدأ يكتب زنوبك القديمة. وزنوبك الجديدة وزنوبك اللي بتقعفها كل شوية اكتب الامراض اللي في قلبك اكتب الشهوات اللي في قلبك اكتب كل تقصير قصر التقصير اللي انت قصرته في حق الله اكتب قديمي وضع منك فاجر قدي انت بكسر اوامر ربنا في حياتك هات فهرس اي كتاب من كتب الدين وشوف الاوامر والنواي شوف انت كسرت ايه منها اكتب ورقة زنوبك واقع طول الاسبوع بص فيها واستغفر عشان نستغفر استغفار يقبل الله سبحانه وتعالى. اللي هو الاستغفار اللي فعلا فعلا ربنا سبحانه وتعالى يحللنا بكل مشاكل حياتنا ويرفع عنا اي نقمة بيه. يبقى يا جماعة دعاء الاسبوع اللي بنتواصل بيه الاستغفار باي صيغة ولا سيما سيد الاستغفار. سيد الاستغفار موجود في اي كتاب. الـ الـ طبعا ما ننساش ان احنا نكرر مرة تانية يوم لتنين او الخميس او لتنين والخميس موضوع الاربع حاجات بتوع سيدنا ابو بكر نصوم اليوم ثم في صلاة الظهرة او العصر نروح نمشي ورا جنازة في المقابر ونشوف مريض لروح نصوره ونطلع سبقه ممكن تكون للمريض ده او لغيره الاربع حاجات دول مجتمع وفي عب الا كان من اهل الجنة باذن الله سبحانه وتعالى بالنسبة للصدقة ربنا رزقنا فضل الله سبحانه وتعالى جمعية من الجمعيات الرسمية اللي معها لصلاة فضل الله سبحانه وتعالى والجمعية موجودة برا يعني قدام مسجد النساء وقدام مسجد الرجال احنا لمينا قبل كده يا جماعة الحاجات كميلة قوي يعني الواحد فرحان والله بفضل الله وبرحمتي فبذلك فليطرح لمينا المرضى الفشل الكلوي ويعني يعني فضل الله يعني, يعني ما تعرفوش الناس دي بيفرق مع الجنة دي ولمينا المرضى السرطان و سبحانه وتعالى حرامهم من نعمة البصر بفضل الله ولمينها للأيتام وعن. فاحنا المراضي في طاقفة من طواقف المرضى اللي كثير جدا من الناس نسيها او يعني كل الناس نسيناها رغم ان المرض ده ما بيجيش كما درسنا في الكلية الا في عند افقر الناس واكثر الناس تعرضا بسوء التخزية والمرض ده بدأ في هذه الاونة يعني يزداد انتشاره مراتك اخرى في مصر الى وهو مرض السلب مرض السل والعزو بالله او يعني لو يجيبوا الدم من الرئة بتاعتهم والعزو بالله ربنا عافينا جميعا يا رب فالمرضى دول المرض ده ما بيجيش اصلا غير في اشد الناس فقرا واقل الناس مناعة في جسمهم واللي دايما بيسكنوا في بيوت بيبقى التهوية بتاعتها وحشة ودايما بيبقى يعني ظروف تخزيتهم تخزيتها ضعيفة جدا لان ميكروب السل ده ميكروب ضعيف جدا فمعنى انه ييجي في مريض ان المريض ده ما عندوش اي مقاومة فبيبقوا دايما اشد الناس فقرا فاحنا هنلم من ان شاء الله لمرضى السل وباذن الله الليلة ان شاء الله هنلم المستشفى الامراض الصدرية اللي هي المكان بتاع مرضى الصل ونوزع عليهم اللي احنا هنلمه وانفاض فلوس لمرضى الصل هنروح لمرضى الصل لان مرضى الصل دول في كل المحافظات هنروح لمحافظة تانية كمان وند المرضى الصل بتوحها باذن الله. ولكن احنا عايزين يا جماعة نتفق على حاجة ان احنا في معظم الاحيان, الاحيان كل ما هنلم لأي حد مش عايزين ننسى مشكلة كبيرة جدا في المجتمع المصري. مشكلة اليتامة. فكل مرة هنلمل اي حاجة من الحاجات هيبقى في جزء من هذا المال هيوجه لليتامة وللأسر اليتيمة وللأطفال اليتامة كما سيوجه الجزء الاساسي من هذا المال للحاجة اللي احنا هنعلن عليه اتفقنا يا جماعة اتفقنا عارفين حديث سبعة يظلهم الله بظلة يوم لا ظل الا ظله منهم رجل ايه انفق نفقة فلم تدري شماله ما انفقت يمينه وعارفين يعني ايه يعني حضرتك تخرج من الجامع كده? تحط ايدك في جيبك? اللي يطلع يطلع. ما ت... ما تنقلش بقى الاربع ولا تنقل الخمسينات ولا تنقل البرائز? لا لا لا. اللي يطلع يطلع. تكبش كده? وتقوم ادي. واللي ربنا يبعطه على ايديك بقى. ربنا يكرمك ويمون عليك ويخلي اللي يطلع في ايديك هو الخمسينات والعشرينات لو انت من اهل الخمسينات والعشرينات. او يكرمك ويمون والله لو من ربنا عليك هيخليك تطلع على الاعلى عايشين نجربها مرة يا جماعة نجربها مرة ان احنا نحط ايدنا كده نطلع من غير ما نتحافظ مع ربنا احنا بندك يا رب احنا بنتعامل معك بلا حساب عشان تعاملنا بلا حساب باذن الله سبحانه وتعالى ده بالنسبة للموضوع السادقة وبالنسبة للموضوع الدعاء قضية الاستغفار والتركيز على الاستغفار بالنسبة لقضية العبادة من اول الليلة قيام الليلة بالنقص التاني من سورة عبس بجزء في ساعة او في ساعة ونقص ان شاء الله وموضوع الكنين او الخميس النقطة اللي يعني مش هينتهي الدرس الا لما نشير اليها قضية مقتل او استشهاد والله اعلم ابو مصعب الزبطاوض القضية ده انا عايز اتكلم عنها ليه يا جماعة? انا عايز اتكلم عنها لان الفضل الله بفضل الواحد والله ما هو حسين انا مش حسين انه اتأتن. مش حسين انه اتأتن ليه? لان على يقين انه كما انه ما نقص مال من صدقة فما نقص صف من شهدات. اي تضحية بتوجه لاجل الله ما بتطعفش ابدا انت لما بتطلع صدق فلوسك بتقل تزيد لما الصف الاسلامي بيطلع شهداء الرجالة اللي فيه بتزيد رسولي لكن كل ما شهداء يقعوا في الغزوات ييجي رجالة تانين يسلموا ويشيلوا الدين يبقى ازا اي احنا نحسن عن اللي مات على سريره انما اللي مات شاهيد ده بنحسنش عليك ابدا يا جماعة لان ربنا هيعوضنا عشرة زيه او الى سبعمائة ضعف والله يضاعف لمن يشاء. قال لما قيل للرسول الله صلى الله عليه وسلم ان فلان مات بالمدينة فقال هل ولدت فيها? اتولدت فيها ان المرأة ليكتب له ما بين مكان مولده ومكان موته في الجنة. شوفوا بقى انتهت مدفن. شوفوا هو مدفن وبلده اللي اتولدت فيها فين. شوف انتهت مدفن. ومش المشكلة انك ما هتموت. انما هتموت فين وهتموت الساق هو قبل ما يموت كانت امريكا عرضة 25 مليون دولار للي يدلها عليه انت تمنك ايه عند اهل الباطل تسوى ايه عند اهل الباطل ليك ايه ما ايه عند رب الامتك ايه عند الله سبحانه وتعالى عايزين نعرف يا جماعة الحاجة اللي حازنا الواحد مش انه هو مات لان الله قال ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. ايه المشكلة? والواحد مش حزين ان الملتزمين ان نزع لنا. ان نزع لنا بالزد في شمات امريكا فينا. ليه? ما كان الله لي المؤمنين على ما انتم عليه. حتى يا ميزة الخبيثة من الطيب. والواحد بتزعلان في فرح الامريكان وفرح اعناء الله. ما هو سعلان عشان فرحانين. ليه? ولا يحسب ان الذين كفروا انما نملي لهم خيرا لانفسهم. انما نملي لهم ليزدادوا اثمه. ولهم عزم مهين في الدنيا وفي الاكبر. ان شاء الله. امال الواحد حزن ليه? حزن عشان الاقلام المسمومة. والانسنة المسمومة. اللي من بني جلدتنا وبيتكلموا بلغتنا في الاعلام بتاعنا والتليميزيون بتاعنا والجرايج بتاعتنا. اللي صوروا المجاهدين في العلام la enomoshayatin اللي شوهوا صورة الاسلام في العالم. انما الرصاص الامريكي اللي اللي زي العسل على قلوبهم اللي بيختارك اقساد العرائيين. يعني? والاهانات الامريكية اللي حصلت في سجن ابو غريب. وهي عن حبيبهم. واولياء نعمتهم. في الدنيا وفي الاخرة. والتنظيمات بتاعت الموت اللي عاملينها الشيعة. عشان يقتلوا اهل السنة. واي يعني? والمدينة الكاملة اللي اتأخذت مساجد اهل السنة فيها. عشان اختيالات الشيعة لقائمة المساجد. لا لا لا لا. كل الكفوت دي من احلال السلام في العلاق. انما جهود بتوع اهل السنة ومجاهدين اهل السنة ويتمس كلهم عالغلطة بقى. هم يبقى الغلطة عندهم قد كده اوه? ويدقول لو عملوا غلطة نتيجة مسلا نفس علم في حاجة. او عملوا غلطة نحن لا نقر عليها. واحنا بنقر الغلط لا نقر الغلط. ابدا على الاطلاق. ولكن ايش معنى الاخطاء دي? يعني يتعامى عنها واي مشكلة صغيرة هنا تتاخد ويضاف عليها الف كذبة وكذبة زي ما بتفعل الشياطين وهي تسترب بالسماع الى السماء. الف كذبة والف افتراء عليهم. الواحد يعرف ان اللي بيكذب ده بيكذب وعنيف الارض. اللي بيفتري ده بيفتري وعنيف الارض. انما اللي بيفتري وعنم بحلاقة فعليك كده هو. ده ولعث بالله هو ده الفجور بقى. هو ده الفجور اللي بيحصل الوقتي. مش عايزين ننخدع بالخطاب الاعلام يا جماعة. الناس دي قد يكون عندها بعض المشاكل قد يكون غلطه ماشي لا مقر ابدا فدين الله عندنا اغلى من اي احد ولكن ان يشوق خرط الجهاد في راية اهل السنة في دولة العراق يبقى فين الحق بقى? يبقى فين الحق? وعايزين نتذكر قول الله سبحانه وتعالى ان الدين لا يموت ابدا ابو بقر الصديق في الهجرة. يقف قدام رسول الله. ويجي منهورة رسول الله. وحل يبيد الرسول. وحلاش مال الرسول. ويدخل الكحفة قبل ما رسول يقول ليه? مهوم. الدعوة يحصل الله لو رسول مات. بس اول ما رسول مات هو اللي وقف بنفسه وقال ومن كان يعبد محمد فان محمد قد مات. الدعوة الاسلامية ما بتموت ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم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 عايزين نثبت يا جماعه وعايزين يطلع مننا رجاله يا جماعه عايزين يطلع مننا ناس تحرق قلوبهم عايزين يطلع مننا ناس من اللي بيقدرون ب 25 مليون دولار و مليون دولار و مليون دولار عايزين نفقرهم باذن الله سبحانه وتعالى من كثره سعيهم ومن كثر الخبث اللي في قلوبهم على الرجاله اللي هتطلع مننا كل واحد لازم يكون راقم يحرق اهل الباطن انما احنا كل يوم نصحى النهارده مش عارف اكلوا مين في حماس مين في الجهد الاسلامي في فلسطين بعض اكلوا مين العراق بعده لا عايزين نبقى رجالة بقى. عايزين نقوم الواقع ده يتعكس بقى. عايزين تبقى الكرة لنا بقى. عايزين الله يشف صدورة قوم المؤمنين بازن الله سبحانه وتعالى. فاقول ان الدعوة لا تموت بموت احد. وان الشهداء شرف ومنقبة لنا. وان الشهداء في الصف من اسباب نصرة الصف وابتعاس الرجال فيه. فلا يحزن احد. واقول الا ننخدع بالتشويه الاعلامي لصورة الجهاد اللي على منها جاهل السنة. في العالم كله على الاطلاق. وعايزين نبقى رجالة الله سبحانه وتعالى